بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الحمد المستحق والشهداء لا شمل له وحده لا شريك له شهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما فهذا درس جديد من دروسنا في شرح العلامه احمد عند منهوري عصمه الله تعالى عليه ان يصلنا لضحى المبهم في معاني السلة به السلم لبشاره هذه السلم المنور ويأماليك تعمل نظر وتقدم الكلام في دروس الصادقة عن تعريف القضايا وأنواع القضايا هذا الله سبحانه ونظر اليوم في التلام عن بعض أحكام القضايا بعض أحكام القضايا وهما حكمان تنقض والعكس المستوي فالتناقض والعكس المستقيم هما حكمان قد عليهما الناظم يعني ذلك هو يعني ما ينفع المبتدئ قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في التناقض تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد فان تكون شخصية او مهملة فنقضوها بكيث ان تبثلها وان تكون محصولة بالسوري فانقض ضد سوريها الملكوري فان تكون موجبة كلية نقيضها ثانبة جزئية وان تكون ثانبة كلية نقيضها موجبة جزئية هذه هي كلماته في هذا قال الشارح قال من حكم من احكام القضايا، لأن اصلا المؤلف هنا قال ذلك في القضايا واحكامها فانتهى من على القضية لغة نشطلاش نتقدم السلام على ذلك، نتكلم عن القضايا. الحملية والشرطية وأنواع القضاية المصورة والمؤمنة وكذلك أنواع الشرطية المتصلة والمتصلة ويوجد انتظر عن أحكام القضاية فقال الشيح التناقض يفكر من أحكام القضاية هو يبين أن ذلك هو أول ما قال المؤلف في أحكام القضاية قال التناقض في حكم احكام القزارة كان عكس كان بعد ذلك الفصل لانه فصلان تناقض العكس تراكم العكس المستوي الى هنا ذلك في كما في في العكس المستوي في داله تركيز البروتون او افكت لوكيا يظهر ذلك في تركيب التام قال إنك رغم المصنف للاحتياج إليهم ومعنى التناقض في الأصل ثبوت الشيء يسلبه كذيء ولا زيء وزيء كاذب وزيء ليس بكاذب تناقض هو قال هنا ثبوت الشيء يسلبه كما تقول هذا يناقض ذلك يعني هو سيبه هذا زيب وهذا لا زيت او ليس بزيت هذا قائم هذا ليس بالطبع هذا هو التناقض من حيث اللغة وعبارة اكثر المناطق ان التناقض لغة هو إثبات شيء ورفع هذا معنى التناقض اللبط هو شيء ورفض هذا هذا التعريف المراد وهذا هو التعريف المختار للتناقض لبطا هو يقول ثبوت شيء ما لا نحن نقول هو إفداد شيء ورفض لأن هناك فرقا بين الثبورة الإفداد وبين الله توحد عند المنطقة لا نتوره المقام بذكرها لكن يحصل أننا نقول أن التناقض بذبة وإفتاح شيء واحد كانت تقول هذا زيد وليس بذيت أو هذا قائم وليس بقائم قال للشارح هنا زيد ولا زيد وزيد كافر وزيد ليس بكافر يريد به أن التناقض يقع بين مفردات والبركات الطحرر nurt يقع في المسردات وندخل عليها بزيد ولا زيت و مركبات عليها بزيد الكاثب و ليس بكاثب إذا الطحرر اللغري يقع في المسردات كزيد ولا زيت و يقع في مركبات كزيد شاتب و زيدا ليس بكاثب هذا الطحرر اللغري لكن التناقض باستماع عندما نتقى الثاني سيارتي الآن انه يقع بالمرتبات على الصحيح لانه فيه يعني التناقض هو الاستاذ شيء وافور وتمثيل الشارع هنا ايماء الى كونه يقع بالمسرات المركبات وضح تلواية الوجوه وما التناقض في الأصلي،, الاصلي يعني لغةا فالأصدق مرادور اللغة سجونة الشيء والسلم احنا عمنا هو انتبه الشيء ورفض هذا هذا المبن السلام في هذا هو المختار، وحتى على السلم هو نفسه قال قال كذلك ولا زي هذا المفرداني. والذي كاتب وليس بكاتب هذا هو في المركبه ومعناه هنا هنا يعني اصطلاحا هنا مرادون تعريف الطلاق اصطلاحا عند المناطق قال ومعناه هنا اختراق قريتين من ايجادنا السلس بحيث تصدق احداثنا وتكذب الاخرى ومعيانه هنا اي من المناطق اختلاف من بحيث نصدق الوحدهما وذات الاخرى على ذلك لو قلنا. قلنا. زيت جاهد. هذه القضية او قولنا كل انسان حيوان تلك قضية اخر اذا اردنا انه قد كل انسان حيوان وهي قضية مصورة كلية لها سورة كل هو يكون افتباكه قبولين اذا يجب ذلك السورة الموجود يجب ان يكون سورة فعكس كل لا شيء كل انسان حيوان فيكون عكس كل انسان حيوان ان تكون بعض الانسان ليس بحيوان اذا قرمه بالفلاف القضية دين خلق حبيبي المفاد اذا عمل اصلاح التناقض لا يكون فيه مفادات ما تصدر المرتبات فقط اذا هذا هو الفرق بين التناقض اللغوي والتناقض المنطقي لا قضيتين قرم المؤلف طرقاء بالفلاف القضيتين باشتلاف المفيدين كذيب ولا زيت خلص اختلاف القضيتين اختلاف المفيدين كذيب ولا زيت خلص يجب أن يكون في القضاء وباليجاب والسان المعدر عنه عندهم بالزيت الاختلاف بالكامل المعبر عنه عندهم بالكلية والإنسان قبل مؤيد بالإيجاد والسد النماطقة عندنا التنسيم للقضايا من حيث الكم ومن حيث التس من حيث الكم تنقسم القضايا إلى كلية أجلسية كل الإنسان خيوان بعد الإنسان خيوان هذا تقسيم من حيث الكم تنقسم الى كليه وجزئيه وكذلك تنقسم القضايا من حيث الكيف الى موجبه وسالبه فتقول زيد عالم وزيد ليس بعالم لو قال المؤلف ولا في التناقض الاختلاف القضويتاتهم بالإجاب والسلد إذا انخرج وديه الكم هو يريد الكائف إن الإجاب والسلد هذا هو الكائف إلى الكم لذلك منع الخارج و بالإجاب والسلد عن الخارج بالإجاب والكم المعقب عنه بالكيف. كيف. الاختلاف بالكم. الوقيد المعظم عنه العذاب بكلية جزئية. كل إنسان حيوان، و بعض الإنسان إذا كل إنسان حيوان بكلية الجزئية، كلية الجزئية كل حيوان. كلية. إنسان حيوان. كلية، و حيوان اختلفت القضيتان في كم ام في كيف القضيتان اختلفتها في الجامل ام الكيف؟ في كيف في الجامل ان كل كل اثنين بعض لكن الفيف واحد حيوان حيوان لم يكن ليس بحيوان الكيف ثابت كل الانسان حيوان طيب بعض الانسان بعض حيوان الى نسائف واحد واشنالمراد عندنا ايه في الترافض اختلاف القرية في الكيف يعني بالإيجاب والسد لا سلكولية رجزية لا دي كم وابت اذا معنا كلام التنظور منا طهرت بالاختلاف القرية اختلاف النصر بيني كزيد ولا زيد وفي الايجار يعني ان يخرج الزجاج والثلج عنه عندهم بالكيس الايجار في الدم المعطل عنه عندهم بالكلفيه والجزوريه ككل إنسان حيوان وبعض الانسان حيوان اذا كل إنسان حيوان وبعض الانسان حيوان هل هاتان القويتان متناقضتان منطقيا كل الإنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان من بكار ما هو الدول موضي هل هتان قضيتان متلاقباتان من هل هم مختلفتان في الكيسة ومن جنب كل انسان حيوان وقعض من فرحة بس في الكمل اذا ما يشارك من المنطقي يجب ان يكون الاختلاف في تلك ثلاث قد يكون وقائد فاسق هل الامر متناقض لا لا رحم التغير لكن ازاي فاسق التغير ليس بالناقص هذا تغير كيف هذا ولا خلاص وقال فقال اذا اختلاف القضيتين اختلاف المصارين التغير وانا اقول والسد المعذر عنه عندهم بالكيس والاحتلاث بالكرم المعذر عنه عندهم في كثير حيوان وبعض إنسان حيوان إذا هاتم القضيتان ليشتع متراقبتين على وسط قال وَبِحَيْتُمْ تَصْبُسِ هذا من بالإنجاب إلى السند يالخرج الكامل بحيث تضبط الوحدة همه وتكذب الاخرى وممكن الترث هذا ماذا اخرج قاعد وبحيث تضبط الوحدة همه ليس في كاسك على السوق كويس لما نقول زيهم فاضل وجايد ليس بفاتك صحيح هنا ان القضيتين اختنفتها في الكيس إن وحدة منجبة ليجيب قاضر وثانية سالبة ليجيب ليس بفاتك لكن هل هذا التناخد أنتج قضيتين صدق أولى ينتج عنه الكاذب الثانية هذا هو الضابط وصفه واحد امر قفيد يجب ان تصدق الاولى تكذب الثانية هذا لازم ورش لان هو ليس بتاسق وان اخترتها كيفا لكن اتفاقتها معنا وابش. اذا بالتعريف الان عند المنطقة هو الاحتلاث القضي لتين سنكيس هذا ما بحيث من فضرة واحدة كثرة الوصول على جانب بما يجلد إذا تعريف تناقض هو الاحتلاث كيف بحيث اذا صدقت واحده كذا ذات الاخرى دعوني احبادة هذا التعريف اماني هذا هو تعريف التنقض هذا هو تعريف التنقض واختلاف في كيف بحيث ان صدقت واحدة كذا في الاخرى ليه معنى لأنه عليها التكليل في دمس القضايا ويكمل والكامل بجولة واللي هي قضية مسورة يليم عليها ايضا في دمس أرواع القضايا الان خرج به المفارات وقولوهم في كيف خرج به خرج به كامل يوال الهدوية بحيث ان وغير الكبرى ما يأمن هذا هو قريب الطلاحي قال نسان من طبق عليه تعريف المصلّث الآن ويجد ان يقتل مثالا ينطبق عليه تعريف المصلّث الذي ليه في القضايا واختلاف الكيف وليه المتابع واحده من ست مخرى فقال مثال انطلق عليه بعيد المصنف زيد عالم زيد ليس بعالمين زي عالم ليس بعالم زيد عالم ما نوى القضية زيد عالم لا ما نوى القضية هذه القضية قضية ما نوعها زيد عالم بالنسبة لغاية المصورة طبعا جيد العالم قبير ليس المصورة صحيح غير إما تكون شخصية العالم او تقوم الملأة مثل انسان خاوان ماضي صحيح طيب مان صحيح وهذا بالنسبة لغاية من الاختلاف في الحكم ايضا في الحكم ايضا يعني قضية غير المصورة والشخصينة زي بعالم زي ديت العالم دي دي دي دي مجال لفعله مجالة نقهية في الكيس وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تناقض خلص القضي في فيه لدى التعريف هو فنقل ظلرا خلفي قضية تاني كيف مش جمع وصفق واحد امر كفى امر مطدر واحكي بي ان واحدا هو تفضل فقط ثانية فرمي بقل فان تكون شخصية فذي القضية والمراض في الباث فان تكون شخصية او مغمدة فنقضها الكلف ان تبذلها فقط بذل الكلف ويجنعانه الكلف بعد فرعا قلوبه المبنى من فاس حيواني من السمسة بحيوانيها باكتنا عني وفي مشلاك مع المؤلف لها فقال ووضع اخلاك الرجل خلاص إذا تنتظر شخصيا فنقضوها بالفايف انواع الضوابط كمان انها قضية شخصية ومجمله وكل واحده من هذه الاربعه تكون مديرا اي فرع من ال الان هو في اراد كل نوع من هذه القضايا وكيس يجبون نقضوها بالطريقة اللي احنا على طريق نقض الكيف بحيث تضغط الولايات الهم الثانية قال الثانيه صناع الصوف اللي انا الشخصية قال هؤلاء المنجاتل ليس ذي المنجاتل نحن نجد أن زي المنجاتل هذه القضية منجلة على فريبة ايه كيف القضية كيف أنها منجلة نحاول على فريبة بزي نفوز الفريبة خلاص فأنا بصدق لك شيئا صحي وإذن لي فعل شيئا قال مثال دي, دي؟ إيه إيه كلية كلية طب الثمانية انت مش قلت الى الثمانة اهلة ليه معانش المجدها والسالبة لانو يا صديقي المجدها والسالبة هي الكيس هي انت حياه اعطيها اطمارته ليه انت مالك و امرش ليه انت بنيه عكس لو الشخصية ده ليه لأ معاكس ليه لنطيب لشان مزعالش لان العقل المسلم داشت الجري وعاكس المسلم تجعل الموضوع إذا نقبهم نقبهم ما كان في ده هي الثاني وده نصيب القضيه الاربعه لم تمش الاربعه الثاني اللي هم قالوا السابع الاربعه لما كل الاربعه الثمانيه لكن بدل ما نوع القضيه 8 ورجعوا 16 وهم عند 16 مره انت فاهمها خلي بالك فالاربعه على ذلك ببساطه لما اقول لك شخصية موجبة ولي زي زيهم عالي كيف نعطيه قلوها... هو اقول ليس بعالي هي شخصية دي كليا لما كلية سورش... لما كلية سالبة. كلية سالبة لا تتساعدين احنا لك لما تقول كل انسان ليس بحرارة او كل لا بمثور لما تجيب اكاسة لأن بعض الناس للمثور فالحاصل الى الاربع عاملين اذا نقضت تذلك ثمانية تذلك ثمانية هنا اربعه انه لي اقولها فتانها ليه متطورة رأيها الشفاية سنش هتفهمها خلاص قال مثال التناقضة القوايا الاصبع لما هي الاول هي موضوعها جزئي الشخصية والمهملة والكلية والكزي. دي بتعمله بس ما اذكر الكيف ان الكيف هو الحل هو الذي قال قلت نجول تنقص القضايا الغربعة على ما ظهر اليه المصنف في على ما ظهر اليه المصنف في الشخصية يشعر انا في الشخصية دي شلاكا عند المناطق هل تقدرها بس انا قلت مؤلف هنا انها والحقيقة ان كلام الدمجنوج هنا مهم ومسكئ ما غلط ليه؟ لأنه لديه ذكران وقال لي لا خلاف عليه بين المناطق إلا في المهملة سفر المهملة تنقل فيها خلافة وذلك قلوه هنا مهم عندما لما يقول من دول التناقض في القضايا على مدار بأيه المصنف في الشخصية ويقوم في الشخصية كذا وفي مهملة في كذا لما وحيدة منها فيها خلاف لها المهملة تقول على مداد المصنف يطلق الأقسام الأربعة كأن المصنف رايا رأي خاصا في نخض الأربعة بينما الوضوع اشتراع في نخض المدلة على نخض المدلة للهومناطقة فكالنصر يقول نظام التعاقص القضايا كذا للشخصية نظام يومناطي كذا على رأي المصنف كده لا يعني كمي أدب أن يأتي بالاحترام على المصنف عند الكلام على نحن الخلاف لذلك التراقب في القضايا الاربع على ما لا دولين المصنف كل ما فيه الشخصية فيه زي زي الكاتب ليس ليكاتب زي الكاتب ليس ليكاتب ان الشخصية زي ما هو الله فإن تكون شخصية أو مقدرة فلقد جاءت أن تنبلا، فلقد موجرة تأسر لها، فلو ترى فروق زي ليس زي من ليس الشخصية التي ندعيها جزئية زي معن، واسامه فلس ملكه المدينه هي المعالم اعلام الاشخاص او الاساده حتى اعلام الحيوان التي لها اعلام او حتى اعلام الجمال الذين لهم علم سيتكون شخصياتا او مرمضا فانا تضعها لكي ان تنفلها. اذا لما تكون بتطرق في الوصول من هذه الوصول وعندها في اول حالة يسموها راحس الاوصال مثلا وقال في المعتمد في الوعتمد الفاسيون يعني يجوز العمل المشترك في كل الفاضي وهو نصوص الشافعي وقال بخلافه بالعكس وقال هو المتناطب وفي قوله نظر في صويل نظر بس المتناطب العكس هو المتناطب اذا نصرت اكثر العلاقه بينهم ايه تضارس ولا تناقض ولا فيه دولة من لا مرى انت فاعدة وصارت بينهما فاتحة خلاص اللي الأسهد والأبيض لا يثبت من فت أحدها كذب آخر أسهد أبو انت يكون احمر، اصفر. لكن نقيض الابيض يا ابيض طيب الابيض ده كان لان هذا السائد الان واقعا انه احنا بنقول ان الضابط السابق في الآية الهمية الضابط الثالث في جهاز التناقض انه يلزم من سبق الاولى كذب الثانيه يعني يستحيل ان يجتني على نعم طيب الابيض زيضا عامل وجانب ليس بالعالم صدق الامه يذهب الى الجانب الثانيه تمام هذا المقصود هذا المقصود لوحاتي قال بعد الامثله اقول لي الله ليه ما قاعدش كل انسان حيوان قال زي المكاتب زي اللي من كاتر. لكن هذا، شبه على رأي المؤلف ده ده القديم ده حتى اللي زمان ما جابناش كله انتشر اللي شباب منقول إنك أنت لا تقدر لأنك أنت شاعر جنح أنت أنت لا تقدر أنا أفهم، أنا شاعر، دينو أنت شاعر، دينو أنت شاعر، مشوارك تجاهنا كيف نقول له شاعر؟ فهم يسكتين عنده، لا بدك أنت أنك أنت كل, كل كيف تقوله؟ كل انسان حيواني يعني عندنا الان ضوابط اول شيء اختلاف الجيش والشيء الثاني ان ينزل من صفه واحده قبل الغرفه كل إنسان إنسان أو إنسان أو حيوان كل هذا سويه، لا هو كل إنسان موجود، كل إنسان حيوان هذه قضيه موجبه كل الانسان. الإنسان ليس بحيارة. بعض الانسان ليس بحيوان هل هل هذه يمكن ان يجتمع بعد؟ لكل ان تجتمع بحيارة لكن بعض الانسان ليس بحيارة. الانسان تجتمع بحيارة. القضية الذي لها السورس نعكس في السورس ونغير الناس قال هذا كلام عدود قال وفن الانسان حيوان الانسان ليس بحيوان هذا على كلام ايه على كلام المعدد اذا شخصية ولماذا مجرد تغيير الكريس مجرد تغيير كل كيف فقط جيد من زي كمكافر الانسان حيوان عنه على هذه القضية مهملة, مهملة لانها ليست مصمرة ومرضوها كلي لما يكون مرضوها في زي زي دايه ويبقى شخصية لان فرصو بين الشخصية لا سوء لهم لكن الشخصية مرضوها الوزئي و كلي كل موضوعها بالزين ويؤمنها قال وزينها بلعبين بلقين هذا الثاني الانسان حيوان الانسان ليس بحيوان قال كل الإنسان حيوان كيف يكون نقول هنا قال بعض الإنسان ليس بحيوان هذا ما قول لي انتهاء لا حاجه في اي الفن السوق بيتس لو قولي اي جزئي كل كيس لو نجيب تعارف رساله فقول لي بيقول حيوان اين السود كيف قال له بيقول يبقى بعض ده ده फेस ما فيش شيء ده ده في الحيوان يبقى الشخص ده يخلي وكل ليس بالحيوان كل من فاح حيوان بعض الانسان ليس بالحيوان تمام وهذا معنى قول انماحه وان تكن محصوره بالسوري ان تكون القضيه يعني. ان تكون القضيه محصوره وان فوق هذا فقد سننتقل الى مبدا Lokiduari, lokiduari, saya dah kunci. من orang tak pun menjira dan kuliah, من tua itu adalah pun jisri. Orang tak pun menjira dan kuliah, semua orang, orang tak pun, sebab ada ما الانسان الإنسان حيوان؟ أتريد أن أقول إن كيف تمقض بعض الانسان ما عن الإنسان حيوان؟ أنا أحب الله. كل إنسان. ليس له حيوان. شو نقول يعني؟ نقول يعني لا حيوان. لا حيوان. ده ما. وثاني شوية. ما هو الإنسان حيوان؟ لا شيء من الإنسان حيوان. لا شيء من الإنسان حيوان. إذا أول شيء شخصية. ومن لا اقول الناب الان هتمنى الهجة للدرج الثالب المفروب تراحل الهجة من الهجة من او المهجة الهجة الهجة والكلية السالبة, والكلية السالبة. لو انتم لك بعض الانسان حيوان نقيموها هل تريد أنت بتاعها على تمامكم؟ ليه المنطيبين جددتون؟ عشان هل يقول ناجم كل الإنسان حياة ها ثلاث قضيتان هل يمثل من سوق أحاديما كابر الأخرى؟ ثالث السؤال المنطيب لأن حدث منامت قد يجب أن يلزم من سوق أحاديما كابر الاخرى لما نقول سنقول انسان حيوان وانت تقول سنقول بعض الانسان حيوان وانت تقول كل الانسان حيوان فلا يمكن ان تغرق الاسره كمان خذلت كل الاسره صحيح وامشي بقول لكم البعض يا يا خلاص لكن ليس لما هو وطنعك والله من واحدة ينصبك الوقت يا ماذا يعني مدلع. نعم ممكن لكن لما تقول بعض الانساني حيوان ده مش وده لا يجل من يسمح لك لبعض لا شيء أني ولا يلزم من تلك كذب الوصول يلزم من سبقه كذب الوصول شانجدها نعمل ان بضع الضباع من حيث بضع الضباع ودد الوصول يأتي بالامثلة معناه يأتي بالأمثلة معناه الله من جزء من الموجة، والله. الله من بالسوري، فلقد جزء يسوع نقيضها نوقدها من جزء لجزء من ياتينا بثان على السالبة الكلية ومن ياتينا بثان على السالبة الكلية وبالتالي يدينا على السالبة الكلية الصحيح. هو كل الانسان ديك ذكيا صح لكن تفتل هذا القبر يعني عند في تفتل ما نفتهمش كله نفتعد لا شيء امين تمام هذا الاجتماح يعني انت منطق يعني لو في الاجتماح الذكيب في الملاطقة لا يفتل خاصة لا انسان يتبقى ناشيس لكن الفرار بنقتقل لا شيء من الإنسان ما ما ان الانسان ليس بكيلي تمام لا شيء من الانسان ليس بكيلي اين رقيض لا شيء من ان الانسان ليس بكيلي يمليه سابقة كلية نطلبها موجبة في الجبري ثاني على مرده لي المصنفه في الشخص في الشخصي يتي جايز جاذب زي الليسة بالجاذب وزي المنثال الحيوان ليس بالحيوان وزي كلية قول الحيوان بعض الانسان ليس بالحيوان نحل مش كنتين تجي اين حيوان دي كان مقصد هو كل انسان حيوان هذا النبي محمد صلى الله عليه نظر يعني الله الشركه دي جمعنا زمانها على دي كلها هو العربي عربي هو من العربي عن العرب من المرسط ان هو دي على الاسطاريس هو عن الدني ابنسينة سيشاغه التنبيهات حلاظ انه كانت بنغرأي قيادة تراكم سينا شخص راك عديد قيادة وقالي كلهم يجونه كلهم اللي دي بالدوله ده انا وقاعدين بننقي في دول العالم من تنقيحات الاسلاميين في منطقه على <تصفيق> وفي كل كله حيوان بعض الإنسان وليس بحيوان وفي الكلية بعض الإنساني حيوان لا شيء عن حيوان حقيقة نتائج المدني السنة هو ان ذكرت تلك القواعد في الجنة وفي الوقت المتائج الأول هو تناقض كله يعني مش شكاك في القرائد. عندما تنشط في هذا الممل فلا تجد كيف يتم شيء الشيء بسيط وينظم محصورا فوق حدود سورها المذكور ذلك قال لا تكن هيهات ان تاتي عن ذلك ثالثا فقط ينتظرون المزيد من لا في حاجه ليها ديني تشوف اي غريبه تحللها ما قلت لك بعض الانسان ليس بعض الانسان بعض ليس بالحياه يسأل ذات اي انك او هل تعرف موعد ماضية ايه كامل انها كيف دي سيئة ايه سالبة دعوا بقى جانبا بعض دي يقولك ما تفاقاش في النهاية واحد مش ليه ايه ما تفاقاش في من جلة الكلية ونقضها ويجبها البنية يا جوحان هو المجيبة البنية نفجرها سبيبة البنية ونهي الاسا ده البنية نقضها المجيبة البنية عشان قلنا هو بعض الانسان في الحيوان صموها كل انسان حيوان يعني اشتزم لايه إداد كل انسان حيوان بعض الإنسان دا سبيحان طيب بعض الإنسان دا سبيحان حيوان لأذا هو علم المنطق والمناثة من هذا الجرس هو بلاية من كل ما كانت طيابون المقدمات مقدمات فلاحظ المنزياء من اول حد أخبر الاشتغار وعليت المنطق الجزة والمقدمات العشرة مبحث الأنفات الكلية والدنيا والدنيا والدنيا والعلاقات الجلالة والتنمرة هذا خلال صور بل حتى على التحقيق انه ماشحك التفتلات كله دينا فيه فجوز دي يخدونها لحد الكامل الناقص والناصر الكامل الناصص من تعريف النظم وقرادش كل هذا بنسبه نسبة المقدمة للوصول للهدف الأسفل الناصر اللي كانوا عليه وهو الدول هو ناري لا شيء لاخذه حاول الشيخ في ايه هنا هي الخرايط دول الله ما فينا عرفت كده ان لهم دول لو قولي على كانها ان بعض من كل الحيواني او رياحش ما لا يقدر شرارات الحدود تعريف الخدمه ما يكون غيره لا ان مهدور ان ولا في ملجئ لاخذه هذا هو الذات الحقيقيه نفسها وصلنا في الطبيه ليه المدارس العليا دي بتنشئ القياس وهي ثانيه اشكال هي اشكال من التصاقه لا الذات الحقيقية في ليه في النظر وإذا ما يسعى ما يسعى بس يسعى من لذلك في شيء يا كل إنسان حيوان الكلية السريعة تقول لا سريعة من الإنسان ليس بحيوان هل تفهمك؟ ثاني بعض منسان الحيوان من جدة ثاني كلية من جدة كلية منسان الحيوان كل منسان الحيوان نوعين ثاني داني عشان نتلقب كل منسان الحيوان نوعين من كلية مساعدة لا شيء من الانسان حيوان لا شيء من الانسان حيوان اللي هي كل انسان ليس حيوان بس لا الانسان حيوان يانا <تصفيق> <العنى> مجد عشان اذا حيوان تساوي كل انسان ليس حيوان انا بالقاتل ده, هي ده في الاقارة هي كده اذا من انترك حيوان الاسطناح لحين اصبت تمام اذا كنت اخلصنا الجزء بعض الانسان حيوان ده جزء موجد. بعض الانسان ده جزء موجد. أعمل الإنسان ليس بالحيالات ده نجيبه السابق أجل عن خلاص عشان نجيب بعض داخل خلاص طبعا حد الشروط إيه تخاليف بعض الانسان حيوان وبعض الانسان خلاص احنا نتكلم على القبرة هذا عن مواد القبرة هم تقصولي هذا مضى عن ايه القبيرة تأثيرها هاي. صحيح Sigue لا شيء de la unza y jada ¿Cuál es la luna? Vamos a utilizar jada La llaga de انا بطير شفى المقير مبان انا بطير انت احنا وانا وانا قضايا ويخلقين الاسوار شبايا وانا ندريك الاسوار احنا خلاص في وقالت له صار يلا انظر لك خالد مسلم صلي الله وسلم عليك ان لك نصيبه خالد مسلم خالد كافر خالد, خالد كافر ويلزم من ست احاديث خالد اخرى مش نقي خايف مشكله منطقيه هذا دون ان تصحيح كافي ليس نقي خالد مسلم مختلف في يعني لما تتفقها في الكيف لا يمكنش نقول ان لكن من اول ثاني يختلف في الكيف ان الكيف واحد زي مسلم موجودة اللي دي كارته ما مفيش ده في خالص ما فيش في الكيف لان الراجل في اول حاجه تناقض الحكم القريتين في نفس قائد قابريتان خرج بيه المفرد والتاني جير خرج بيه واحد امر قفل خلاص صفه الكذب قلنا سلامه ستتجد لان زيجي الكاركتر ليست مقيم زيجي الهزة سميها عكس ماشي سميها ضد لغول لكن مقيم لا خلاص إذا بدي شخصي، أريد لو من لو انا كنت اه زي من مش ارجع من من, من, من ف يعني حتى الان الشخصيه نقيدها بتسجيل زي برامج المذاكره خلينا في الاول في الكليه مثلا كل حيوان انسان الانسان في صفه طبيعه ادى كل انسان كل ده ده عن صحيحه عكس. لطيف كل انسان من كل حيوان كيف حصل ده ده شيء نوع القضيه هي. سائل. دولة موجودة. دولة موجودة. دولة ايه ادم حل بمخالفه هذا كل حال الانسان دي كليه ومجره دي له موجه ايه معلومات ده ايه فانا انتكش على دقي كليه العزيه الفائله لا تشلها دي يعني ليس كل صحيح تكون كل انسان حيوان ابعض الحيوان ليس بانسان صحيح كل حوان. انسان الحيوان ليس انسانا او ليس انسان هنا لدينا اوتيو حيوانات تم جميع انواع الحيوانات جميع انواع الوقت احسنك شيخ خدأ سحيا اخذ اصبعي العصائدين تخيب عدو مدد خلاص الخدعة انه جميع يعني كل جميع الاسواق كلها الجديه كل المساحات كل جميع المساحات العامه امثال الاراضي دي المناطق الاسواق الجايه تمام لا بعد نقيم لا شيء من الانسان حيوان لا شيء من الانسان حيوان فبقاله بعض الانسان جاسا بالحوان ليه لا شيء ان الانسان شواني نعره ثاني ايه؟ لا شيء ان الانسان شواني لا شيء دي تبتحك بكل لايسا كل الانسان لايسا خواني تبا كلية خالبة ابعثها بل كلية مغربة هي الفلدة اللي بعثها ويزوية موجودة اي ما الكلام جيلا قد يعني مثلا نخشن المراسكين بقد وما تين الوضع يرونه عليك الكلامة ولكن الذي يريد ان يكون هذا الشيء من اجل ان يكون يقول الشيء من اجل آه يكون هذا الشيء من اجل ان قبل الصغير. ولكن الذي يظل عن أي فلعنوه من أن في قلة المسئية يواثب قوة يليني من المحققين الشريك السعب أطلوبه بطلوبه وما الشريك السعب في فنقيد الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بالحيوان فتقدم المبنى بداحلة في المصورة بالسرع البلدية الله عزيز. رحمه الله في الثالث عن في لأنها قوة فكان دي اتكلم عن ثلث مع المغنرة يتحصل أن الثلث تافه هل هي في قوه الكليه هي كل المساحه ولا هي في قوه الجزئيه راح بعض من فضاءي هناك ثلاث قولان بالمناطقة الناظم بحيقول لك الناظم يحنان انها اخترط ومن هنا لقاتها باكرمة قوة في قوة البيتقيمة على مد حالي صحيح عند المناطقة ويستودونها لنين كما يقولون بمين هنا ان المهمله في القوة الجنسية انو قالك ايه قوة بمعنى ان حاول في القوة بعض الانسان حاول يعني مشاهده الان سمعنا ارين شبه فاس قالك الله ارين فاء الوعد اي ما عذيه او جغرافيا او جنسيه طيب كل ما عذيله طيب جغرافيه او جنسيه او عاديه لها خصائص عادي الزمن وعادي على الرجل هل عندي يعني على الشات على الرجل عندي يعني على الوجه المعروض ذكر من قبل الجمله شرح العهد الماضي. خلاص وفي الجنسية لما تقول بالسر والعصر ان الانسان لفي قسر ان الانسان يعني ايه الانسان انسان لا بس ولا كل البشر و كل استغرق كل البشري. خلاص? اذا قلنا كلمة جنسية. استغرق جنس الانسان برد موضع على اطلافه. هذا الفرق من الاعين الاستغرقية والجنسية. لما قلت اقتل الكافش اقتل الكافش لو عندما عندما لاقل استغراقيه وعندما لا تقتل كل الكفاش تقتل كل الكفاش لكن لو قلت جنسيا يعني الواضح بها ان كان فيه كف مطلعا جنس كف لما نقول انسان حي خلاله في سواتان من, من, من بمعنى أن يرى أن طبعا عن ما يكون مصر لكن من قبل يعني فتكون بطوة الجزية واللي يقول فمنها استقراطية يقوم يأتي قلت عليه الغمور فالنحب الجنس نوردع الجنس قول قال في قوة الجزوية. الجزوية كيف يكون لخضراء جبل التبارداء مجرد تبديد الكير لا يوم الدقيق اوه يوانا قبرة بالكلية سالبة يوانا على هذا المجرد نطير الانسان حيوان ليس الانسان فقط نقول الانسان ليس بحيوان لا يوانا قبرة لا شيء من الانسان حيوان ولا الانسان ليس بحيوان ليس بحيوان على اللغه العربيه والله ما غير الانسان ليس بحيوان حيوان لكن على كلام المحققين إن ليس حيوانا بعض الإنسان ليس الله يبقى كيف نحضر قوة جزائية جزائية سريدة إذا كل قلت جزائية ازاي يبقى تكون كل الانسان حيوان إذا قلت الليلة بمجدل. عكس الليلة كل الليلة اذا على ذلك تفرع على الهدان في مقض المهملة في على قد المؤلف رحمه الله فانت جن شخصية او مهمله فرق دهار كيف ان تبردد اذا زيد انسان زيد ليس الانسان على مدى الجمهور المحططين وهو صحيح زيد الانسان عدد زيدنا ليش شخصية. الإنسان الحيوان, أنا لا أنا لا. الحيوان اللي هو الحيوان هذا الإنسان على شيئاً الذي انفتها هذا هو الإعداد الذي مشى عليه المحققون ده اللي ينشأ لكن عندما تحضر بالنسبة لأتعرف ان في هذه كلاما كلها أحسيني فقط ورواضح لأن تنفيه عن ولكن الذي عليه ما فلاكسكوة تم في فترة جيدة أحيب استويه هو راسه هو هو إنه ولكن الذي يقول عليه فأناه المؤكد أن المهملة في الكوزر دوليات يوافق قرى غيره من المحقتين إن نقيض المهملة إن نقيض المهملة سائلة كلية إنه في الكوزرين فنقيض لا شيء من الإنسان دي كل فتكون المهنلة داخلة في المثورة في السؤولي والسؤولي دعنا نرغل ثلاثة مش والكلية بس هي في الجزئية. الجزئية في القوة الجزئية. سالتا ثم قال هذا الشخص المغرم قادما قل واعلم ان التناقض ما يتحقق في القوميتين بل جمع اتفاقهما في وحدات سماء مذكوره في, في المطولات افترض من جمهة الوحيدة وهي اختحاد النجدة بالحكمية فتنقص ان القضياتين الشخصيتين تناقض هنا يتحقق بالاحتلال بالكامل قل ماذا مع الاتفاق في الاحجاج نجدة وانه المصورتين يتحقق تناقض هنا الاحتلال بالكامل والجمع الاتفاق هنا يتناقض الاخدار والله واعلا كلام في الهنة السمانية هو كبير من ناجه ومؤلف رحمه الله تعالى ومن ثلاث الأحداث الثمانية احنا من يكون بعكس لكل ان هذا هنا وهو نفسه انها هنا مذكره المطولات كانت دائما غلط صباح الخير في المره القادمه و ان فيها على اخر في قبل مثل قد مثلا من التخزلي ده بيعمل يعني متسخين شويه وفي ولي وولي و الأمير والأمير والملك موجود. حال يعني على العالم ينشر غلبته على هذا ينشر أفلامه هذه من ثم يأخذ عاد. في المصالحات الذين يشترون السلاح والامتانات ينشرها التي تحدث المتورات. يعني كنا سنعند ينشر هذه لا نستطيع في نفس شاء الله. آه... كي نأتي على تماما لنبور الجهيرة من تبقى وخائنا مشارطنا في شارشي شارشيلي وحدث ثمانية داكلي وحدث الموضوع وحدث المخلول وحدث الجوان المكان وحدث القباطة وحدث الشرق اجي سريع ثم ناسكو في نعكس بسترين هذا والله اعلم بس ما محمد عليه واللي عنده سؤال كله يقول لا سابق عليه لا شيء لاحق اني اطلع من الدرس مفاتي الدرس الدرس لو عيون عنده جدا ان انا اخلي المره اقدر فأنا أخذي أسأل على الدرس مفهول أنا في ساحة آخر أدخل غرفة أولا لا فيه غرفة يعني فيه غرفة أسأل بيتم الشيء الثاني دي ناس بجمع لجرودة أتحرم ونستمع درس ما ياتلي أستمع حد يجيب درس تمام يعني درس أو مفهولا أو سهلا أي حاجة له وأصح وأغضب. تمام لقد اردت ان أنا مسؤوليه لانه لم يكن هناك مسؤوليه لانه لم يكن هناك مسؤوليه لانه لم يكن هناك مسؤوليه لانه تمام؟